قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعالانية من قبل ياتي يوم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال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 وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلل